إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء صبار شكور وإذ قال موسى لقومه ذكرون عمة الله عليكم إذ أنجكم من آل الفرعون يصومون كن صو الأعذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسله بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد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 توكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هادانا سبلنا ولا نصبر على ما اذيتونا والله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلين لا نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ واستفتحوا وخاب كل جبار معنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجر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 إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما شرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف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 124. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من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 قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعد الله مكرهم وإن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 أجوه هم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ